فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيْهِ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 قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيده إن أصب إليه وإلا تصرف عني كيده إن أصب إليه من الجاهليين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 تأكل الطير من هنا نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم كافرون